أحسن الله ل إ يقول ك مبارك فيكم م ي السائل لو أ ن ا ل إ ن س ا ن دخل المسجد بعد ص ل ا ة العصر هل عليه أ ن يصلي ركعتين لتحيه ة المسجد؟ إذا دخل المسجد فقال إذا دخل ما يجلس ي في المسجد فإنه أنه أن ركعتين ويكون هذه يشمل الحديث يجلس يصلي الداخل الخلات أداء حتى أ ن ه ا ص ل ا ة من ذوات ا ل أ س ب ا ب كالذي ي أ ت ي ويطوف بالبيت الحرام بعد العصر ي ص ل ي ر ك ع ت ي ن كالذي يدخل المسجد و ق د صلى العصر و ق ي م ة ا ل ص ل ا ة وهو حاضر يصلي معهم و ا ل ص ل ا ة معهم له نافله والحظر ا ل ص ي ح ولعل ما ي أ ت ي من ا ل ن ا ف ل ة يكون هو ا ل أ خ ي ر الليله